الله هو ابن سط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم نتناول باذن الله تعالى في هذه الحلقات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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما ولاه أما بعده فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة في هذه الحلقة سأشير إلى جملة من الأسئلة المتعلقة بأبواب الأدب التي تعنى بأدب الإنسان في منطقه وأدب الإنسان في صمته أدب الإنسان في أخلاقه وتعامله مع الناس كل ذلك في جملة من الأسئلة تكشف شيئا من عناية هذا الدين العظيم بهذه القضية التي هي من آه لازم آه الإنسان في حياته اليومية فالإنسان مدني بطبعه ولا بد أن يكون له أدب في سمته أدب في كلامه أدب في صمته أدب وخلق في تعامله مع الناس والشرع المطهر كما اعتنى بصلاح البواطن وعمارتها بالأعمال القلبية من الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والخشية وغير ذلك من العبادات التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى فقد اعتنى أيضا بإصلاح الظاهر لأن الشريعة جاءت بكل أنواع الكمالات ومن ذلك تكميل الظواهر وتكميل البواطن وتكميل الظواهر يكون برعاية ما جاءت به الشريعة في أبواب الأدب ولهذا نجد الأئمة رحمة الله عليهم اعتنوا بالتأليف في هذا الباب بكتب مفردة أو ضمنوها كتبهم التي صنفوها ككتاب البخاري مثلا رحمه الله كمثال على ذلك فإنه لما صنف الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري ضمنه كتابا سماه كتاب الأدب ولم يكتفي بذلك بل صنف كتابا آخر مستقل يعرف عند العلماء بالأدب المفرد من قرأ هذا الكتاب وجد فيه مئات الأحديث بل أكثر من ألف حديث كلها تعالج هذه القضية وهي قضية الأدب والخلق سواء في التعامل مع الوالدين في التعامل مع الجيران في التعامل مع الأقارب في التعامل مع الأصدقاء في حال الحضر في حال السفر في أشياء في الواقع لا يملك الإنسان وهو يقرأها إلا أن يتعجب عجبا عظيما وفي الوقت ذاته يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله من أهل هذه الشريعة التي لم تدع شيئا من الخير إلا دلت عليه ولا شيئا من الشر إلا حذرت منه وعلى هذه السيرة وعلى هذا النهج سار العلماء الذين صنفوا ايضا في كتب الأحكام كانوا يضمنون كتبهم في الأخير ما يعرف بكتاب الجامع وعلى رأس هؤلاء الأئمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله في موطئه فإنه جعل في آخر الكتاب كتابا سماه كتاب الجامع ضمنه جملة من الأحاديث المتعلقة بمساوي الأخلاق ومحاسنها وكذلك الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام جعل هناك قريبا من مئة حديث ضمنها كتابا اسمه كتاب الجامع ومثله بن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى كل ذلك منهم يعني إعلان بأن الإنسان ينبغي له أن يكمل دينه بمراعاة هذا الأمر وأن لا يقتصر فقط في فقهه على معرفة الحلال والحرام المتعلق بالعبادات أو المتعلق بالمعاملات أو المتعلق بالأحوال الشخصية كما يعبر عن ذلك فيما يخص فقه الأسرة ونحوه بل الشريعة جزء لا يتجزأ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إذا تأملنا في هذا الباب أو إذا تبين هذا الأمر فيما يخص هذا الباب فإننا نجد هناك أسئلة كثيرة تدل على حرص الصحابة وعنايتهم بهذه القضية من ذلك مثلا ما رواه لمن مسلم في صحيحه من حديث النواسي بن سمعان رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس هنا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب يدخل تحت ما يعرف عند العلماء بجوامع الكلم وهو الكلام القليل الذي يتضمن معنى كثيرة ونحن هنا نلحظ إشارة نبوية ظاهرة جدا في العناية بحسن الخلق فذلك وذلك من قوله البر حسن الخلق ونحن أن نعلم أن البر هو اسم جامع لجميع خصال الخير فلما خصها النبي صلى عليه وسلم أو فسر البر بحسن الخلق علمنا منزلة حسن الخلق في الإسلام وأثره العظيم في حياة العبد والله عز وجل أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل ما نزل فقال في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم وكل مؤمن قرأ السيرة عرف كيف كان حسن الخلق ذا أثر عظيم في هداية عدد من الناس إلى الإسلام ومحبتهم لهذا الدين العظيم الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن بعضهم كان يقول من كفار قريش وهم يسمعون التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالكذب قال ما كان هذا ليكذب على الله وهو لا يكذب على الناس وحتى كفار قريش وهم خصماءه الذين كانوا يحاربونه ويؤذونه بألوان من الأذية هو أصحابه كانوا يستودعون أموالهم عنده وكان يعرف عندهم بالصادق الأمين ولذلك كان عليه الصلاة والسلام على أعلى الأحوال من حسن الخلق سواء كان في حال الخوف أو الأمن سواء في حال الحرب أو السلم سواء مع القريب أو البعيد حتى قال عليه الصلاة والسلام مرة ألا إن آل أبي فلان ليسوا لأولياء أولياء الإيمان انقطعت بسبب كفرهم ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها حتى مع وجود الكفر لكن هناك رحم بينهم لا حق أن توصل فصلوات الله وسلامه عليه كم كان لحسن خلقه من الأثر العظيم ليس فقط على أحوال الكفار الذين كانوا يعيشونه بل على أولئك الذين جاءوا من بعده فقرأوا سيرته صلوات الله وسلامه عليه فرأوه حقا يتمثل القرآن قوله وعمله فإن كان خيرا فعله وكان أسبق الناس إليه وإن كان شرا أو حراما كان أبعد الناس منه لما جاء هشام بن سعد بن عامر كما في صحيح مسلم يسأل عائشة رضي الله عنها كيف أو حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث تقرأ القرآن يا ابن أخي لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فما أحران أيها الأخوة والأخوات أن نتمثل هذا الأمر وأن نكون من أحرص الناس على البر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلق ثم قال الإثم فسره بقضية تعرض للإنسان عند الفتوى أو عند اشتباه الأمور هل هذا حرام أو حلال؟ أما الحرام البين فأمره واضح لا أشكال فيه لكن يقع هذا الحرج من الإثم عند وجود أمر مشتبه هل هو حرام أو حلال؟ فهنا دخل الإنسان في حيز الشبهات التي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بي والحرام بي وبينهم أمر مشتبهات لا كثير من الناس فإذا أردت, أو فإذا أردت أن تعرف أيها المسلم هل هذا مما, يقدم مما تقدم عليه أو لا تقدم انظر عن التردد الذي تجده في نفسك وكثير من المسلمين آه الذين آه بحمد الله سلمهم الله تعالى من الوقوع في المعاصي والمحرمات واستمرؤوها ممن لهم رغبة في الخير وميل إليه تجده يقع في نفسه تردد تأتي معاملة هل هي محرمة أو غير محرمة يقول فيها قولان وأكثره العلم على تحريمها فهنا تجده يحيك في صدره ويتردد ويتحرج من الاقدام عليها قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فإذا وجدت شيئا ترددت في التقبل أو لا تقبل فما أجمل هنا أن تتلبس برداء الورع فتتركه لأن الأمر فيه لم يتضح لك أما إن اتضح لك حكمه فهو إما حرام مبين أو حلال مبين بنسبة لك أو حتى بعد استفتاء أحد من أهل العلم الذين يوثقوا بهم فالأمر في هذا واضح وجلي من الأسئلة أيضا التي سألها الصحب الكرام رضي الله عنهم في شأن بواب الأدب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه هنا قال الصحابة رضي الله عنهم أن يشتم الرجل والديه هذا لا يليق لا عرفا ولا شرعا فقال نعم يسب أب الرجل فيسب أباه فيسب أمه والمعنى أنه يبادر بسبب أبائي الناس وأمهاتهم فهؤلاء الذين سبت أمهاتهم وسب أبائهم سيغضبون فيؤدي هذا السب إلى استعداء الناس ليشتموا أباه فيكون حينئذ هو المتسبب وإن لم يباشر السب بنفسه ولهذا ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا فكما أنه يتحاشى أن يشتم أباه وأمه والعياذ بالله فإنه يتحاشى أن يستثير الناس ويشتم أباه وأمهاتهم حتى لا يكون سببا في رد هذه الشتيمة على الوالدين وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن شأن الوالدين عظيم حتى إن مجرد شتمهم، فضلا عن الاعتداء والعياذ بالله عليهم، أن مجرد الشتم، ولو لم يكن لعنا فقط، بل أدنى شتم هذا من الكبائر. بل إن الله عز وجل عظم شأنهم، فحرم علينا أن نقول لأحدهم أف. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، وقل لهم قولا كريما. ومن الأسئلة أيضًا التي سألها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. رضي الله تعالى عنهم في هذه القضية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جرير رضي الله عنه قال سأت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري الإنسان وخصوصا في كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم لا يخلو من أن يواجهه امرأة كاشفة عن وجهه وربما تكون حاثر عن شعرها أيضا وربما يسافر الإنسان إلى بلاد غير إسلامية أو قد يكون وللأسف في بعض البلاد الإسلامية ما هو أشد من قضية كشف الرأس أو كشف الشعر فهنا يحتاج الإنسان أن يستشعر رقابة الله عز وجل فماذا يفعل؟ يصرف بصره لأن هذا هو الحل الوحيد أما الاسترسال فإنه داع إلى الاستمرار ثم يدعو قد يدعو إلى ما هو أشد من ذلك مما لا يخفى أمره وهذا دليل على حرص الصحب الكرام على سلامة دينهم لعلمهم بأن النظر كما جاء في الأثر سهم مسموم من سهام إبليس فإذا تتابعت السهام على القلب فإن هذا مما يوهنه ومما يضعفه ويؤثر على بقية جوارحي التي تتأثر سلبا بعد ذلك في نشاطها للطاعة في حبها لها في كذلك نفرتها من بعض الأعمال وثقة لها على القلب لأن القلب أصبح منهكا والإنسان بطبيعة الحال ليس الذي يقيمه بدنه فحسب إنما الذي يقيمه وينشطه للأعمال الصالحة هو قوة قلبه ونشاطه فإذا كان هذا القلب قد أثكل بالسهام فإنه يوشك أن يضعف والنظر من أعظم ما يوهن القلب عن النظر الحرام فعلى المؤمن الناصح لنفسه وخصوصا في عصرنا هذا الذي كثر فيه النظر إلى النساء وتهيأ ذلك من خلال الأجهزة التي وجدت بعيد الناس أو شاشات التلفزة أن يتقي الله عز وجل وأن يصرف بصره ما استطاع ومن الأسئلة التي سألها الصحب الكرام رضي الله عنهم في هذه البسائل في هذه الأبواب مرواه ما بن ماجه وغيره بسند حسن أن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يحب يحب إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس الزهد معه أقرب ما يقال فيه هو ترك ما لا ينفع في الآخرة فإذا ترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة فهذا معناه أنه يقدم على ما ينفعه في الآخرة. فيحبه الله عز وجل وإذا أراد أن يحبه الناس فليزهد فيما في أيديهم لأن الإنسان إذا عود نفسه الطمع فيما في أيدي الناس صار عبدا لهم وذلت نفسه وانكسرت عينه فأصبح بغض لهم ويكرهونه وربما استاءوا منه وقد لا يواجه ما يكره منهم من جهة الكلام واللفظ لكن يصبح لا قيمة له عندهم أما إذا كان عزيزا وكف يده عما في أيديهم وصار يعني بعيدا عن التطلع إلى ما في أيديهم حتى ولو كانوا من الأغنياء ولو كانوا من ذوي الجاه والمنصب فإن هذا أقوى لنفسه وأعز لها وقد قال الشاعر الحر عبد الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع فالإنسان كلما اتسعت عنده دائرة القناعة كان ذلك عزل نفسه وإذا اتسعت عنده دائرة الطمع والعياذ بالله أصبح عبدا وإن كان من أشرف الناس, من أشرف الناس نسبا هذه أيها الأخوة بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الباب ولم تنتهي بعد بل لها تتمة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى أن ألقاكم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله.